يقول السائل ما حكم تخصيص ليله النص من شعبان بصيان او صدقه او ذكر وغير ذلك من العبادات تخصيص ليله من الليالي بالقيام او يوم من الايام بالصيام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لان العبادات توقيفيه يعني نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لان علينا الاتباع نحن معمورون باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسنا مأمورين بأن نأتي بشيء جديد لا ما يجوز لنا الشيء الجديد يعتبر بدعة لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من البدعة ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد يعني مردود عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتهاد بالقيام في ليالي وحثنا على الصيام في أيام معينة نتبعه عليه الصلاة والسلام نتحرى ليلة القدر في كل ليلة من ليالي رمضان لعلنا نصادف ليلة القدر نتحرى ليلة مصف من شعبان مثلا نقوم ليلها نقول لا يا اخي ما ورد هذا عن النبي هات حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالاجتهاد في ليلة النصف من شعبان على العين والرأس ما في شيء نتوقف كما سمعنا من فضيلة خطيب المسجد الحرام اليوم إضاحه وبيانه وتحذيره من البدع نعم غدا مثلا شخص من عادته يصوم أيام البيض رجب وشعبان وشوال من القاعدة نقول نعم صم غدا اثابك الله يا من عادتك ان تصوم ايام البيض صم ثلاثة عشر واربعة عشر الجمعة مثلا وخمسة عشر السبت شخص من عادته ان يصوم يوما ويفطر يوما صام الخميس ولم يصم الجمعة ويصوم السبت خمسة عشر شعبان صم لأن من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما يصوم ولا ننهى عن صيام السبت شخص ليس من عادته أن يصوم أيام البيض ولا يصوم يوما ويفطر يوما وإنما خصص يوم السبت لانه الخمسة عشر من شعبان نقول لا يا أخي قف هذه بدعه لما تخصصه صم من أشهر كلها هذا خير تخصص يوم ما ادنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين الايام التي يخصصها المرء لذاتها والايام التي تندرج في صيامه لأنه صاحب صيام صواب قوام على العين والرأس شخص من عادته يصوم يوم الخميس مثلا أصبح صار يوم الخميس هو يوم الثلاثين من شعبان نقول صم يوم الثلاثين من شعبان أنت من عادتك تصوم الخميس فصمته على أنه الخميس ما صمته احتياطا لرمضان شخص من عادته ان يصوم يوم الاثنين صادف يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان مثلا وما ثبت رمضان نقول لا انت من عادتك صم ولا حرج عليك شخص اخر ثالث ما من عادته ان يصوم الاثنين ولا الخميس فصادف الاثنين او صادف الخميس يوم الثلاثين من شعبان قال أخشى أن يكون يوم الثلاثين من شعبان هذا أي رمضان فأنا ما تقدم لي يوم يومين احتياط يقول لا أنت ممنوع يقول عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه رجل مرتب يصوم يوم ويفطر يوم صادف يوم الثلاثين من شعبان هو يوم صيامه وغدا رمضان صام يوم الثلاثين من شعبان لا حرج عليه ثلاثين من شعبان صادف الاثنين صادف الخميس ومن عادة يصوم الاثنين أو يصوم الخميس فصام لا حرج عليه شخص ليس من عادته هذا وإنما قال احتياط اخشانيكم من رمضان لكن ما روي الهلال فانا اصوم يوم الثلاثين من شعبان نقول لا انت منهي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصومه فالعبادات ايها الاخوه توقيفيه واضحه والحمد لله وجليه وانما علينا أن نتمسك بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعد في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله نتمسك بسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم والدين أيها الإخوة ليس بالعقل ولا بالاستحسان قد ياتي شخص يقول مثلا يوم العيد يوم فاضل فانا أصومه شكرا لله ان الله انعم علي باتمام رمضان فانا اصوم يوم العيد شكرا لله تنهونني عن صيام يوم العيد انا اشكر الله ان الله انعم علي بان صمت رمضان وكملته ويوم العيد يوم فاضل من الأيام الفاضلة فأنا أصومه أجمع بين فضل العبادة وفضل اليوم نقول لا هذه بدعة وحرام عليك وتأثم وحظك من صيامك الجوع والعطش والإذن لأنك تكون خالفت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يوم العاشر من ذي يوم فاضل وأنا أصوم صمت تسعة أيام مثلا من ذي الحجة أكمل والحديث الاحاديث فيها فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة فأنا عليها كم عليها تسعة أصوم اليوم العاشر معها نقول لا حرام عليك اليوم العاشر فيه فضل مثلا وله أعمال مخصوصة للحاج الطواف والشعي ورمي الجمار والحلقه والتقصير ولغير الحاج الاضاحي والاكثار من ذكر الله جل وعلا هذه الاعمال لما يدر فيها وهي قربة لله اما ان تتقرب الى الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبعدك عن الله وعن سنة رسول الله مثل هذا أيها الاخوه ألي مثلا يقول نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة على هذه الأمة نقول لا شك هو عظيمه عظيمة والله جل وعلا رحم هذه الأمة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفضله على الأمة فضل عظيم ونعمه عظيمه من الله جل وعلا فهو رحمه ونعمه وفضل للامه وفضل الله الامه بفضل نبيها صلوات الله وسلامه عليه يقول لهذا انا احتفل ليله ولادة صلى الله عليه وسلم شكرا لله نقول لا ما ورد ما ورد يا اخي تحتفل بشيء ما ورد ما يجوز لك تمسك بالوالد نعم قم ليلة القدر تحرها من اول ليلة من رمضان الى اخر ليلة اجتهد في الليالي لعلك تصادف ليلة القدر لان الله جل وعلا اخفاها عن العباد لحكمه يجل يجساد المسلم ما يكون اجساده في ليلة واحدة ثم يترك فاخفاها عن العباد لمصلحة أن تتحراها ربما تكون أول ليلة من رمضان لأنها ليلة عظيمة وليلة فاضلة فتكون ليلة القدر وقد تكون آخر ليلة من رمضان وقد تكون من أول ليله فيما بينهما فأنت تقول أنا أجتهد من أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة من رمضان لعلي أصادف ليلة القدر نقول خيرا فعلت هذا خير وسبق وعمل فاضل لأنك مأمور به شرعا أما أن تقول مثلا أنا أجتهد في ليلة كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها تقول لا شك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم على هذه الأمة لكن ما يجوز لنا أن نتعبد الله بما لم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونكون بهذا خانفنا سنه الرسول وما حققنا شهادة أن محمد رسول الله فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بماذا يكون؟ بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع ما نعبد الله من شيء نستحسنه بعقولنا او نقلد فيه النصارى او نقلد فيه اليهود لا بدعه المولد هي تقليد للنصارى والذين احدثوها مبتدعه الفاطميون كانوا اهل بدعه وكانوا جيران للنصارى في شمال افريقيا جيران للنصارى والنصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام نصلي ونسلم عليه ونواليه لكن ما نبتدع فيه شيء فالفاطميون قالوا في أنفسهم النصارى يحتفلون بمولد نبيهم نحن مثلهم نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا حرام عليكم ولا يجوز لأنكم أحدثتم في دين الله ما ليس منه نسألهم نقول هل احتفل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا والله نقسم على هذا وأن احتفل عمر وأن احتفل عثمان وأن احتفل علي رضي الله عنهم وأرضاهم وهل يخالج المرء أنه يوجد من يوالي النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه مثل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم أو أن أحدا يكون مثل الصحابة في مودتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله هم خير القرون وهم خير القرون وفضلهم الله جل وعلا بأن اختارهم لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم فهم رضي الله عنهم محتفلوا وممتدعوا وإنما تمسكوا ومن خيارهم وكلهم خيار رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ابتدعوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم جاء إلى حلقة مجتمعين في المسجد وامامهم واحد يقول كبروا مئة سبحوا مئة هللوا مئة وهكذا ويتابعونه فجاء رضي الله عنه وقف عليهم ووبخهم قال انتم اهدى ام اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه بدعه ابتدعتمها في دين الله وقال علي رضي الله عنه وارضاه اتبعوا ان اردتم النجات فاتبعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا فقد كفيتم ما طلب منكم التجديد كدد في طعامك وشرابك وملبسك ومركبك ونحو ذلك ومسكنك الاشياء العاديه انت حر تقد طلعت الشمس مثلا طلوع الشمس تغد ضحى تقد بعد الظهر انت بالخيار ما يقال لك مثلا لا هذا بدعه الغداء بعد الظهر الاصل ان يكون الغداء مثلا بعد طلوع الشمس كما كان الحجاج يقول رسوله إليكم الشمس فإذا طلعت فهلم ولا الغدا وإذا غربت فهلم ولا العشاء يقول ما يحتاج أن أناديكم لا الغدا والعشاء هذه من خصاله الطيبة انه في منتهى الكرم ومات ما وجد عنده شيء يقول رسوله إليكم الشمس إذا طلعت فهلم ولا الغدا وإذا غربت فهلم ولا العشاء فالغداء والعشاء مثلا قدمه او اخره لا حرج لان هذا عاده البس شماغ البس غتره البس ثوب البس مثلا شيء يختلف ما عليك اما العباده فلا لو زدت في صلاه الظهر ركعه بطلت او نقص فيها ركعه بطلت تقول مثلا بدل ان اصلي الظهر اربع ركعات اريد ان اصليها ركعتين لكن اقرا فيها بسوره البقره يقول لا بطلت صلاتك ما تصح فعلينا ايها الاخوه وان نكون رسل خير وتوجيه ودعوه لمن وراءنا من اخواننا المسلمين ولا نيأس نقول مثلا هؤلاء متعصبون او لن يرجعوا او ما يقبلوا منا نبذل النصيحة وندعو الله جل وعلا لهم بالهداية والتوفيق ولا نيأس اذا دعوناهم مرة مرتين خمس عشر ما نيأس ونتلطف معهم ولا نقول لهم انتم خرافيون أنتم مبتدعون أنتم ظلال لا نقول أنت أخي المسلم أحب لك ما أحب لنفسي وأرى أن عندك شيء من المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المخالفة وأمرنا بالأخذ بسنته والشيطان يدعونا إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فنحب أن نكون من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أول سنته وأنا أحب لك ذلك كما أحبه لنفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي ما يحب لنفسه ونرفق بهم كما أمرنا الله جل وعلا حينما قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وقد أرسلهما الى اشقى خلق الله في وقته قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والله جل وعلا يعلم اجلا قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ان فرعون لا يتذكر ولا يخشى لكنه جل وعلا يعلم رسله ويعلم عباده الرفق وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق ما يقال انه ما يحتاج من يعلمه الله جل وعلا يقول له ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الناس فئات وانواع نوع اذا قلت له يا اخي الصواب كذا وكذا قال جزاك الله خيرا اثابك الله انا يا اخي ابحث عن الصواب وفقك الله كما ارشدتني هذا بالحكمة واحد اخر عنده اقسى من الاول شيء لكنه يبي موعظه يبي تخويف يبي ترجيه ترجيه وتخوفه من مخالفه السنه هذا بالموعظه وترفق به الثالث بالمجادله حتى وان كان كافر فلا تقل له يا شقي يا عنيد يا طاغوت يا مجرم انت عدو الله ورسوله لا تقول انا اريد لك الخير وجادله بالتي هي احسن ما تقول هذا مبتدع هذا كذا ما ينفع فيه الرفق ولا اللين لا تقسو عليه يقول لا وانما ترفق به مسلما كان او كافرا صاحب سنه او صاحب بدعه ترفق به ولا تنفره ولا تقسو عليه لما جاء رجل الى احد الخلفاء الامر قال اني اريد ان ألقي عليك نصيحه واشد عليك فتحملني اريد ان اقص عليك فتحملني قال لا والله لا اتحملك ولا تقص علي واخرج من عندي ولا اقبل منك قال ولما ما تريد النصيحه قال لا تريد تقص علي والله جل وعلا يقول لموسى وهارون اللذين هما افضل منك من خيار الرسل وقد رسلهما إلى فرعون اشقى خلق الله في وقته فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قل لي يا أخي قول لين حتى أستجيب لك وأسمع منك وأستفد منك لكن إذا وبختني وسببتني وذممتني ما قبلت منك وكما ورد المؤمن ينصح ويستر. والمنافق يفلح المنافق إذا عثر على زلة من أحد إخوانه المسلمين بدأ يتحدث فيها في المجالس فلان فعل كذا وكذا فلان فعل كذا وكذا ويقول له يا فلان مثلا أنت فعلت كذا وكذا وهذا لا يحل لك وحرام عليك يفلحه عند أناس ما علموا عنه ستر الله عليه وأنت تفضحه ما يجوز والمؤمن يستر ومع الستر ينصح تمسك بيد أخيك المسلم ولا يعلم أحد ولا تقول نصحت فلان أو قلت له أو حصل من فلان كذا لا ما كان شيء صار وتنصحه وترفق به وتستر عليه أن علي يزل ومن ستر مسلم ستره الله بالدنيا والآخرة والاخره فحري بنا ايها الاخوه ان نكون دعاه خير وتوجيه ورفق ولين نحن حذوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم فهم خير العمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين